مستقيم، تنزل العزيز الرحيب لتوظر قوم ما.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 وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء 119. سبع الذكر وخشي الرحمن في الغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 110. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم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 كَذَّبُوا مَا فَعَلْنَا بِالثَّانِي فَقَالُوا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قال بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ وَمَا سن وما علينا الا البلاء المبين قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنزهوا لنا لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُ لَنَوْجُمَنَكُمْ وَلَا يَمَسَّنَكُمْ مِنْ نَعْذَابٍ أَلِيمٌ قَالُوا يقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لينا تأخذ من دونه آلة يُردن الرحمن بضر لا تغنى شفاعتهم شيئاً لا تغنى شفاعتهم شيئاً ولا ي سمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وَمَا أَنَا يَنَاعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُونَ مِن دُونِهِ انهتن إن يريد الرحمان بضر لا تغني عني شفاعته شيئا ان يريد الرحمان بضر لا تغني عني شفاعته شيئا انا يوم إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أن نزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت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 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعمال نابو وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ذمه وما عملته أيديهم أ فلا يشكرون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 والقمر قدرناه مناسل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابقا وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ شَأْنُ قَنِيقَهُمْ فَلَا صَلِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَضُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ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 وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاق الله أضعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنت صادقين ما صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم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 كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا ظلم نفس الشيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون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 أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعابا فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أ فلا يشكرون ودخلوا من من الله أن هذل عن لهم يوم صرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جد مخبرون فلا يح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 مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي الله وما هي قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عديم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أن من هدوء دونه أَوَنِعِسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَيِّ قُلُقٍ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَالِقُ الْعَلِيُّ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون